سنوبة و م ن ا ف ع د فان رفض الحديث انشاء الله تعالى و إ ن خير الهدي هدي محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وان شر ا ل م و ر محدثاتها و إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة م ق ا ل ا وكل م و ا ل ة ه في الله ثم أ اما بعد ان شاء الله لا يزال الكلام موصولا في تفسير السوره ا ل ع ظ ي م ة التي ابتدانا تفسيرها وهي صور Thank、mm -hmm. you. I'm a boomer. Yeah, I'm fine. I'm sorry for the poor alpha. للأثبات وقال الذين اتبعوا لو ان لنا شره فنتبرا منه م كما تبرا منا كذلك يليهم من الله اعمالهم حذرات عليهم ولا هم بخارجين الى ل الله ن م سعيرهم I'm <laughs> sorry. you <laughs> ولن يا ن سيدنا الكرسي لو جعلتها ذئبا س ن ز ت ح م د عبلا ما شاء الله كباس وعمود أ ص ب ح ت العقول عقول كباس وعمود وهل الكرسي هو الذي يجعلها ت ح م إ ذ ا شقيت لي طريقي ف ت ا د ف ع مره كذا وكذا وهل الذي يشبه و ا ل م ي ت هل ا ل م م ي ت ي ب ع ى ويغوص ضخما عن تعليق القلب ب أ ع د ا ء الله ب ش ر ا ل م ل ا ف ق ي ن ا ك م لهم عذابا اليم الذين يتخذون الكافرين أ و ل ي ا ء امور المؤمنين أ ي ب ت غ و ن عندهم العزه ف إ ن العز فلذات جميعا هل يستجيبون ولقد ذكرتني لك وانا ا ل ذ ب ي ن من ق و م ا ل ذ ي ن اشركت ل ي ح ق ظ ن عبدك ولتكونن من القاتلين بل الله واحد الله الله لا ولا ولا وعده وعده مد نظير شبيه نظير بل الله ب ع ب د و ق و م الشفيه مرافق الاعزاء يا ن س ل م كانوا قد ا ه ت في الدنيا ماذا اطلب منهم في الدنيا أ ن يدلوا ت ي الثانية يزير أن, أن على الصراط المستقيم وكذلك اليوم ا ل م ن ا ل اسوء الله بالاسماء ا ل ح س م ى و ا ل ص ف ا العلى ان من تعب رؤياهم بها قلبه تخرج ليله النهار و ت و ر ج ب ل ن ه ا و في الليل و ت خ ر المملكه من ا ل م ن ز ن وطلب كل تشاق عليها بالله و ا ل ص ل والسلام على سيد الطهرين والاخرين قال بعثت ب ا ل س ي ت بين ل د ي ا ل س ا ع ة حتى ي ر ض الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل امي وجعلت الدله والطغاه على من خالف أ م ن ي ومن تشدها بقوم قومي ثم اما بعد رسول الله يقول ربنا جل في علاه ويا فهمتي مره ثانيه انتم في التوشيد والشرك وهو حق واسع العباد حديث ولكن ا معانا أتادي ما حق ل ل هذا علي ل أرسل ل ا هو م س د و ه ل ي ش به ا ل ش ت ا ا ء إن ل ل ه لا ومسؤوليه واحده من المسؤوليه أجبتم ا ي في إ ف ر ا د الله جل وعلا العبوديه الثامنه اتباع الرسل و ر س و ل خاتم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله ص ل ب ه كل من على وجه الارض بمجرد أ ن يسمع أ ن ه ملسى ُ محمد فقض عليه ا ل ت ب ا ع و إ ل ا فقد قال سيد الخطب صلى الله عليه وسلم ش ف م ن ا في نذر وغير خ ي ف ه ولا لا يسمع, يسمع بي ربي ولا ا خ و you、oh. صلى الله عليه وسلم قال يا مريم ماذا يفعل المرسلين و آ م ن وعمل صالحا فعسى أ ن يكون من ا ل م ت ر حديثه تريد ان تكون من المستحيل تريد ان تكون من العزه الكرام عند الله أ ن ظ ر لذلك أ ع م ا ل سلم التجار والطالب الهوان ينزل من سيرته ا ا ويعتذر بنفسه ويتفقع على الناس ب م ا ذ ا يعدد هذا ن ت معك الدرس ل ه معك الله هذا في غايه التهمه ان تعتز ب ا ل ن ه ان تعتز بعقيدته ان تعتز بدينه ان تعتز بعقيدته و ل م ن يجب ان يكون هذا المسجد من اجل ان يكون ا ل م ن اجل ان ي هذا المسجد م ل ان يكون هذا ا ل م س ج ن ا ل ان ي ك ن ه ا المسجد من ا ج ا و ن هذا المسجد من اجل ان يكون هذا ا س اجل يكون هذا المسجد من اجل ان يكون هذا المسجد م اجل يكون هذا المسجد ن ا ل ان يكون هذا المسجد ا ل ان ي ك ذ ا المسجد من ا ل ان يكون هذا ا ل م س ا ل ان ي ك و ا م س ن اجل يكون هذا المسجد من اجل ان يكون ذ ل م س ج د من ا ن يكون هذا ا ل م س ج اجل ان يكون هذا المسجد من اجل ن ي ن هذا ي ل م س ج د م ج د من من اجد م د م اجد من ان ا يدفع بمائه مليار او يدفع بسبعه مليار او ع ش ر مليار تجد منتوشا منتفقا ومعتزا ب م ا أ ك افلا تعتز بربك افلا تعتز بدينك أ ن انت بأخير أ لا والله اغنى ممن يملك السبعين والثمانين مليار ئ ة سبحان الله انت متاكدين وربنا ي من تحت أ ن ا من نفس انظر لنصف من أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل ا ل ط ا ئ ل ة تجد أ غ ل ب ه م يشتكي من الفيضه او من البشر الكلوي او من غيره وكثير منهم يقول خذوا مالي و أ ع ز و ا ا ل ص ح ا ن ومن الذي ي أ خ ذ م ن الذي ي ع ي ذ كم معك من عملي س ن أ خ ذ ع ل ن ي ك ونعطيك من اسم ج و ف س ب ع ط ى مليار وتصب البير لا الله لا لانك لن تمتع للدنيا اذا انت في شده وكرامه وفي رحمه من رحمات ربك ولو كنت قطيعا ف أ ن ت م ي ل بالله ف أ ن ت من تادي وامن وعمل صالحا فعز و ع من الله تتوعد تفيد التعقير اي ادعو المحقق ان من انزل من الكفر والشك والظلم والمعاصي والمثابر والقبر وامن وعمل صالحا فهو انشاء يقول ربنا جل في غ ل ا ه غفر عند هذه ا ل آ ي ة وربك يطلب ما يشاء ويختار لا يطلب الا الله انتبه والاختيار والاصطفاء من بين الخلق لله وربك يطلب ما يشاء 私たちのお話を聞いてくだるしてははる